ويصنع الفلك وكلما مر, وكل مر عليهم لهم من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منه منا فإنا نسخر منكن كما تسخرون فسوف تعلمون, فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك وأهلك إلا من سبق عليه القرن ومن امن وما آمن معه إلا قليل، وقال ركبوا فيها بسم الله مجريها الغفور الرحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح لبنه وكان في معزلي يا بني, يا بني اركب يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي الى جبلي يعصمني من الماء بينهما الموج فكان من المطرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعين وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودين وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي ان بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين وإلا تغفر لي وترحمني والا تغفر لي وترحمني اكون من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام مننا وبركات عليه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 ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر، فاصبر إن العاقبة للمتقين.